في السماء يا بطل يا روماني دائما بيطلي في السماء يا بطل يا روماني دائما بيطلي عشاني الكل فرحان ب بي والرب باسمه کل فرحا بك يا رومان و الرب باسمعلي سيرتك دي قدو جميلة في البر والفضيلة سيرتك دي قدو جميلة في البر والفاضيلة طلابك وين فمجاهد للرب إلهك شاهد طلابك وين انت مجاهد لرب لك شاهد اي عذاب مرت بيها ولم حسد بيه اي عذاب مرت بيها ولم حسد بيه ده كله يساوي في المجد اللي انت فيه ده كله يساوي ايه يا روماني في ماك دل انت فيه. اطلب عن كل يمشو في طريق جهاجة. اطلب عن كل ولاتك ان كل وانت داخل الفردوس شایف فرح النفوس وانت داخل الفردوس شایف فرح النفوس فليکت عمان ویب قابلك بفرح جزیب فليکت عمان ویب بلق بفرح جازي